بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم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 قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِرِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحُفَوَرَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله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 فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم, وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا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 كثيرا مما تعملون وَذَٰلِكُمْ ظَنُّنَا الذي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَإِنَّ النَّارَ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرُونًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 وَمَا يُلَقَّا هَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّا هَا إِلَّا ذُو حَرٍ عَظِيمٍ وإما ينزغ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 wa <تضحون> harbihoon له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وَمِنْ آياتهِ أن كَتَرَ الأرْضَ خاشِعَ فَإِذاَا أنزَلناَا عَلَهَا المَا أَهْ تَزَّة وَرَابَت إِ الذي أَحيهَا لَ مُحي المَووتَ إَِّهُ عَ كلُِّ شيءَيٍ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 يعمل مَا شِئْتُم إِهُ بِماَا تعملونَ بَصير إ الذين كَغَروا بِذِكرِ لََّ جَاءهُ وَإِهُ لكتاب ععَزيز لا يأت البَعْطِل مِ بينَ يديهِ وَلا مِنْ خَْفهِ تَنزلُ مِن حَكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجميا وعربي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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَابِلَ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصَ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا يَسْأَلُوا الشَّرَّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كافروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ